Suri Suri Suri Suri Suri Suri Suri Suri Nefetidin bildim bildim bildim Nefetidin bildim bildim بسم الله ya الناس Hukabir bismillah khalli nâsit shahid Walnâsır huwa Allah qatil ya Mujahid Hukabir bismillah والناصر والله نتحدى بقرآن نتحدى بقرآن ثائرين رجالنا ثائرين رجالنا ها نتحدى بقرآن نتحدى ثائرين رجالنا ثايرين رجالنا ما بتعود ديارنا وما بينصح عارنا إلا الدم والنار ثوري, ثوري Neftik din beddem beddem Neftik din beddem beddem, oneyde el ayadi, rıdib usufuf, xallı hakina di, la rabba, la kufuf, ayadi, rıdib usufuf, xallı hakina di, la rabba, la نتحدى بقرآننا، ثائرين رجالنا، ثائرين رجالنا، هنتحدة بقرآننا، نتحدة بقرآننا، ثائرين رجالنا، ثائرين رجالنا، ما بتعود ديارنا، وما بينسحارنا إلا الدم والنار، ثوري ثوري ثوري، ثوري ثوري ثوري، نفدت الدين بالدم بالدم. الدين بالدم بالدم قراننا بأيدينا فجرنا الصراع نتحدى عادينا بهالجمله دفاع فجرنا نتحدى اعدينا دفاع نتحدى حد بقرآننا نتحدى بقرآننا زايري من رجالنا زايري ما بدعونا ديارنا وما بيمسح عارنا إلا الدم والنار ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري ثوري, ثوري. نفدت الدين بالدم بالدم نفدت الدين بالدم بالدم ارفع السلاح انصر هذا الدين فجر الكفاح عز المسلمين ارفع السلاح وانصر هذا الدين فجر الكفاح عز المسلمين ونتحدى بقرآننا نتحدى بقرآننا illa damu hanna zuri zuri zuri zuri zuri zuri neft din bid dam bid din bid dam zuri zuri zuri zuri zuri zuri neft din bid dam bid din bid dam